فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُثَابِعَ آياتِ نَذيراتٍ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَا ذَا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّاعِ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 فجعل لي صرح لعلي أطّلع إلى إله موسى وإني لا أظنه وإني لا أظنه من الكاذبين واستكبره ووجنوده في الأرض بغير الحق. وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانهم كيف كان عاقبه الظالمين وجعلناهم ايم ما تي يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوضين